أعوذ الله من الشيطان الراجيم Amen. توب فاسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم uh -huh. I'm not <tabit> Don't go أشرق أبا كثيرا da vida that, that. All in. اللذی from well, well, well, well. well. mm uh -huh. ਵਾਹ ਓ ਤਨਾਂ ਨਾ يا حلاوه العسل ولا تق موسوعه <تصفيق> النابلسي What thou oh, art thou